وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَاأُولَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ